ومن يقلن ان كن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مضاعفا واعدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء اتقيتم فلا تخضعن فلا تخضعن بالقول في قل قولا معروفا فقم في بيوتكم ولا تباوعوا بتبرج الجاهلية الاولى واقم الصلاة واقم الصلاة وآتين الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لقيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين, والصابرين والصابران الصادقين والمتقديدين الصائمين والصائمين الصائمات والحافظين كردهم والحافظات والذائرين الله كفيرا والذائرات والذائرات أعط الله لهم مغفرة وأرعى عظيمة.